بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاه وأجل مسمى عنده حم أنتم تمترون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 أَلَمْ نَأْرِكُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَنُمَكِّنَ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قونا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكاً لَقُضِيَ الأمرُ وَلا يُنظَرون ولو جعلناه مَلَكاً لَجَعَلناهُ رجلاً وَلَنَفشنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ استهزئَ برسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بالَّذينَ سَخِروا مِنْهُمْ فَحَاقَ بالَّذينَ سَخِروا مِنْهُمْ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 ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا يَسْكُبُ خَيْرًا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْقَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْذَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لَا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا مَا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا دُعَاءُ مَن نَّقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ أَمْ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إلا أن قالوا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 يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساخير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلقون إلا أنفسهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه وإن فين وَلَوْ تَرَاءَ الضُّقُفُ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى رَبَّنَا وَاتَّخَذْنَا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قَالُوا أَفَتَشْقُونَهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا بِظَنٍّ مِنْ الساعة بغتة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزعون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الآخرة خير للذين قُل افلا تعقلون وادن علم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لانكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبل صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه النصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبلي المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضه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 والموتى يبعثه الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرفون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان وقرسوا ما نكهوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطعنا بغر القوم الذين ظلموه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 أَلَا أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله بَغْتَةً أَوْ جَهُوا هَلْ يُخْلَفُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قُل َلَ لَيكُ كَتَبَ رَبّكُمْعَ نَفْسِهِ الرحْمَ أََّم مَن النامِلَ بِن كُ شُور أَم بِجََلَة فَُّتَابَ مِ بَ وَأَصْلَح ثمَّ تَابَ بَِّهه وَأَصْلَحَ فَأََّهُ غَفُور الرعِي وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَشْفِيَ نَفْسِي جِذْرَ الْمُضَرِّ قُلْ إِنِّي رُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَئِنْ أَتَّبَعُ أَهْوَاءَكُمْ قَضَى عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ وَمَا أَنَا مِنْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِما يَنكُرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَأَعَطَيْتُهُ مَن ظَلَمَ وَلَكِنْ كُلٌّ والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبط وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يامل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 وهو مو أ شَرِيكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا ۚ قُلْ كَيْفَ نُصَرِّفُ إِنْ وكذب بِهِ قنك وهو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ مستخوا وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بِمَا كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضونا ونرد, ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران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 ويوم يقول كن قَوْلُهُ قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك ضلال مبين وكذلك مريء إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما قَالَ قال لا أحب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 و وجه هي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من الا مشركين وحادته قر قال اتحادني في الله وقد هداه ولا اخاف ما تشركون به الا يَشَاءُ أَنْ يُبْصِرَ شَيْئًا وَسِعَ رَبُّكَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَفْتُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَفْتُمْ بِاللَّهِ وَلَا تَخَافُونَ أن أشرفتم بالله مَا لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون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 وَمِنْ ظُلْمِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَنُوحٌ وَمُوسَى وَهَارُونُ وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَسَعُ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَنُوحٌ وَالْطَّا وكلا فضلنا على العالمين وَمِنْ آبائهم وضرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى مورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبذونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِقٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ وَمَنْ قَالَ سَأُنْذِرُ مِثْلَ ما وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُونَ أَيْدِيهِمْ أَقْرِضُوا أَمْ فَسَقُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ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 قَطَعَ بَيْنَكُمْ وَقَطَّعَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَسْعَوْنَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فالق الإصباء وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحث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 سماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا مقرد منه حبا متراكبا ومن النار الزيتون و ام ما مشتبه و غير متشابه بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتِيَـهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 صَائِر مِ غُقِّكُمْ فَمَنْ أَذَ صَرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَنعَامِيَ فَعَلَيهَا وَمَا أَنَ عَلَيكُم بحَافِي وَكَذَلِكَ نُصَِّف آياتاتِ وَلَقُ درَرَصت وَلِنُ بَيينَعُ لِقَْم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 يشب الذين يدعون من دون الله فيشب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما ورسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم, لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أيضا وَهُمْ وَأَذَ صَارَهُم كَمَا لَم يؤمنمُ بِهِ أَوْ وَلَ مَغْر وَنَذَوْهُم فِي طُريانِهِم يَعْمَهُون وَلَو أنناَا نَ السَّلنَا إلَيهِمُ لِمَلائِكَ تَوكَمَعورمَوْتَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم, يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول هورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما وَلتَصوَِ ريْهِ أَفكِرَة للَّذينَ لا يُقْنِونَ بِي آآخًِا وَلَرضَوهُ وَلَقُتَرفُ مَا غُمُ قُتَرفون أَفَ غَييرَ الله أَبتَغجَمَهُ وَهُوََّ أَن زَلعِ رَيكُون كِتاباب فَ الصَّلَ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 وإن كثيرا ليضلون بيهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزعون بما كانوا يقترفون وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك جين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قضية أكابر مجريها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لم نؤمن حتى نهتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 يجعل صدره ضيقا حردا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله ربس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم لَهُمْ دَاعُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَغْثْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ إن سربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مكواه خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك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 فسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بالظلم واهلها ظالمون ولكل دعاه تا من وما ربك ب الرحمة. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يفعلون الدار إنه لَا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا ويصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحقون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم لِيُضِلُّوهُمْ وَلِيُلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَعَامٌ وَأَحْرَثُ حِجْرٌ لَّا يَقْطَعُهَا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 وَ نَّقْن وَزَّر مُخْتَلِفًَا بُكُل وَزَّيتُونَ وَغُم م نَ تَشافِه وَغَيرَ متَشاف أُلُ مِنثَمَرِهِ إذ أَثمَرَ وَآتُ حقَّهُ يَوْم حصَازِ إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقه الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لهم عدو مبين نني ومن المعذثين قل اذك عين حرم امرق فاين ان أم ما اشتملت عليه 아رحام الب فاين بعلم ان كنتم صادقين ومن الاب نائين ومن البقر اثنين قل ان ذكرين حرم ام امكن فيين ام مشتملت عليه ارحام كون فيين كنتم شهداء اذ وصى الله بهذا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 ثم مسموحا او لحم خنزير فانه ادس فانه ادس او فسقا اهلل لغير الله به فمن اضطره غير باغ ولا عاد فانه ربك غفور رحيم ب غُفُ وَمَِ الربَقار وَالغانَمِ حََّ عَلَه شحومَهُما إلا ما حَمَلَت بورم إلا ما حَملَ بوهورهُما أَحَوي أَ مَختَلَ فَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ وَضَعُوا كُم ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعًا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء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 اجْمَعِينَ قُلْ هُنَّ مَشْؤُهَاتُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ وَمَا نَبَأَ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لا لَا فغم بِغَبِّهِم يَعدِرُون قُلدَ عَلَ أَكلُ مَا حَْوَمَ رَبّكُمْ عَلَيكُم أَلَّ تُشرِكُ بِهِ شَيْئع وَبِالوَالِدَن إحْسَان وَلَا تَقُتُل أَولادَكُم مِ إم لاقِ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ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 واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء بِمَا بما كانوا يصدفون هل